قالوا <متكرة> لي إني إنسان حر جبيني ما بينها ألو لي إني إنسان حر جبيني ما بينها ما جربت الحرية. بس كتبت على الحيطان ما دربت الحريه بس كتبت على ki yasmine el sham yani el hurriya milki yasmine el yani el hurriya milki تستشهد املنا وبعدتوا امي عنا بيستشهد املنا وبعدتوا امي عنا تقسر خيليش ليش شو اللي صار بموطنا تقسر خيليش ليش ليش شو اللي صار بموطنا خطفوا امي اخذوا امي حتى حلمي مات بقلبي Ya و احكي و احكي يا سوريا لا تبكي و احكي و احكي غنّينا حقوق الأطفال ضوينا شمعة آمال غنّينا حقوق الأطفال ضوينا شمعة آمال بكرا هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرا الطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكره العز بتمحي الهم صحح لم لا تهتم بكره العز بتمحي يسمين الشام مذهل يعني الحرية يعني قالوا لي إني انسد حرج بيني ما بينها. ألو لي إني انسد حرج بيني ما بينها. ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان. ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان.